الجولة الأولى لمن كان له قلب رسم قلب لو كان لك باعث من داخل قلبك احتجنا لمحرك من الخارج ولو قام القلب بوظيفته لكانت الذكرى واضحة والفكر حاضرة إن الطمع في الدنيا عذاب وحديث الأمل بلا عمل كذاب في طريق الهوى والشهوه عقاب فلا تظن أن إهمال قلبك له نتيجة غراء فأنت كمن يجري وراء الماء الذي صوره له السراب وقبل أن يتملكك الاكتئاب فهيا نفتح كتاب السعداء ونعيد تشغيل آلة القلب من جديد لتحل الذكرى لمن كان له قلب فتعالوا نبحث عن قلوبنا نقف على حالنا وندرك قوة إيماننا قبل أن نردد ما قاله نوح عند موته دخلت من باب وخرجت من باب وهذه تذكرتي لأولي الألباب ولأهلي والأصحاب النبضة الأولى من عرف قلبه عرف ربه ارسم الطريق صاحب السفر بيده خريطة رسم فيها الطريق ودليلا يستوضح به المسار وقلب يفهم الهدف ويقرأ الرسالة والجوارح منفذة الإحكام كذلك الطريق مع الله لن تمشي فيه أو تصحح مسارك أو تصل لهدفك إلا بعد أن تعرف قلبك فإذا عرفت قلبك عرفت ربك فأحسنت عبادته وأخلصت في طاعته لأن من غفل قلبه لا يصلح للسفر ومن فقد غايته تشتتت وجهته فوقف يسأل فلم يعرف فضاع في غياهب الفتن والشهوات والغفلة والمتاهات وهذه القاعدة الربانيه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وهذه الآية تسألك هل كل من خلقهم الله لهم قلوب؟ فيا صاحبي هل عندك قلب؟ الجواب يعلن نعم عندي قلب أشعر به وأحس به وأستخدمه ويضخ الدم في أنحاء جسدي ولكن هل الفكرة أن القلب هو قطعة اللحم الصنوبري الصغيرة الموجودة في يسار القفص الصدري أم نقصد القلب الذي يفهم ويشعر ويفكر ويحمل طموحاتك وأحلامك وعباداتك وخشوعك وحياتك وربما يتطاير الاستفسار الأفكار وهل الأفكار موجودة في القلب وهل القلب يفهم نعم وبكل تأكيد ولذا اعلنها القرآن ونعيدها ثانية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والذكرى هي للفهم والعبرة والاستيعاب والتغيير وهذا قلب النبي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علاقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طسط من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس أرى أثر المخيط في صدره مسلم سؤال وجواب والسؤال لماذا فعل هذا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لأنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين هو الذي سيكمل الله به الرسالات السماوية فلا بد أن يكون قلبه طاهرا زكيا بل أطهر وأزكى قلب ليبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويعرف ربه وخالقه حق المعرفة ليكون القلب الرباني الذي نشتاق إليه ونبحث عنه وهذا يلفت الانتباه اهتموا بقلوبكم التي تدير أجسادكم فبصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد المعرفة ثم التعظيم وهذا ابن القيم يدلي بدلوه هذه المنزلة التعظيم تابع للمعرفة فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته طهر آنيتك يقول صلى الله عليه وسلم إن لله آني وآنية ربكم في قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وألينها صحيح بمعنى أصح أن الله سبحانه وتعالى له في هذه الأرض إناء وإناء الله في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وألينها فيا ترى هل قلبك يصلح ليكون آنية لله سبحانه وتعالى في أرضه؟ يا صاحبي القلوب المتعلقة بالشهوات والقلوب المحجوبة بالشبهات معرفتها بربها ضعيفة وعلى قدر ما يكون قلبك محجوبا عن ربه بشهوة أو بمال أو بعيال أو بشهرة أو بمنصب أو بسلطان أو بجاه أو محجوبا بالدنيا ومتعها وزينتها يكون قلبك محجوبا بنفس القدر عن الله سبحانه وتعالى ولذلك نكرر ونعيد أصعب حرمان في الدنيا ليس حرمان المال ولا الأولاد ولا المنصب ولكن حرمان القلب من الله القلب له ستة مواضع يقول أهل العلم إن القلب له ستة مواضع ثلاثة عالية وثلاثة سافلة يتحرك فيها دنيا تتزين له ونفس تحدثه تأخذه لكل شر وعدو يوسوس وثلاثة عالية علم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده اختبار القلوب تاملوا تصريح الحبيب صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر مال الله في قلبه وفي رواية من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الله في قلبه ترى يا صديقي عرفت الآن منزلتك عند ربك ترى يا أختي عرفت الآن منزلتك عند الله هل تشعر بالتقصير؟ هل تحس بالندم؟ هل أنت مشغول بالله؟ الإنسان نوعان الإنسان الغافل هو الغافل القلب الإنسان العاقل هو العاقل القلب فغافل القلب إذا أصبح ينظر ماذا أفعل وماذا سأقوم به اليوم سأعمل كذا وكذا فقلبه انشغل بنفسه عن انشغاله بربه وعاقل القلب ينظر ماذا يفعل الله معه ما هو تدبير الله لي اليوم كيف يسير الله لي اموري وهل سأكون راضيا أم غير راض هل سيخشع قلبي أم لا القلوب قلبان قلب فقير وقلب غني القلب الفقير أنت تعرف جيدا من هو الفقير هو الذي لا يملك طعامه وشرابه ولا يمتلك مأوى أو ملبسه وعلى هذه الفكرة انتبه لقلبك فربما يكون فقيرا لا يمتلك ما يلبسه ألم تسمع قول ربك ولباس التقوى ذلك خير وربنا علمنا وثيابك فطهر والمقصود كما قال أهل العلم أي قلبك فطهر فربما عاشت قلوب ولكن لا تأكل ولا تشرب لأنها حرمت الطاعة والعبادة فصارت قلوبا عطشا وجوعا وعاريا القلوب الغنية هي القلوب الغنية بالذكر والطاعة معروفة بخشوعها وربانيتها ومستمتعه بعلاقتها بربها بالصلاة والصيام ومن هذه القلوب الغنية قلب الحسن البصري حين شرح ووصف ما ضربت ببصري ولا تكلمت بلساني ولا نهضت قدمي ولا تحركت يدي حتى أنظر بقلبي على طاعة أم على معصية حتى أنظر بقلبي تقدمت أم تأخرت هل وجدت قلبك يا صديقي ما لم يقع السهم في مقتل فالعلاج سهل وربما كان انحناء القوس ركوعا لعوجاج ومهما تهى قلبك في سجون الدنيا فالحل قائم وانظر إلى عود العنب يكون يابسا طول العام فإذا جاء الربيع دب فيه الماء فاخضر وأخذن منه عنبا حلوا طريا هل نظرت إلى قلبك نظرة فاحصة؟ تفهم ما فيه وتعقل ما بداخله هل تكلمت معه من قبل هل صاحبته هل تشعر أنه قلبك أنت ويشعر بك وتشعر به ويحس بك وتحس به هل سالته ما المطلوب لتأخذ بيدي للطريق السليم والقلب الرباني الذي يحيا بنور الله على هدى من الله القلب هو القائد لذا اعرف قلبك كي تعرف ربك لأن القلب هو القائد الذي يقود الجوارح وعندما تعمل الجوارح ما عليها وتعمل ما يطلب منها فترى الله في كل شيء وتحمد المنعمة على كل نعمة فتشكر وترى البلاء فتصبر وترضى وترى كيف يتعامل الناس معك وما هي رسائل ربك إليك التي يجريها على ألسنة خلقه لك من نصيحة أو توجيه وربما من سوء معاملة وتلك كلها رسائل ربانية ساقها الله إليك على لسان خلقه كي تستفيق وتنتبه والقاعدة تقول السنه الخلق أقلام الحق ببساطة إنما يفعله الناس معك وهم مخلوقون كما خلقت وقلبك مخلوق كما خلق قلبهم وعندما يجعلك ربك تعامل البشر فيحدث إساءة او رأيت احدا يمدح فيك او احدا يشكرك كل هذه المواقف التي مررت بها اختبارات حقيقية من الله عز وجل لك واختبارات للتعرف على قلبك ومعرفته بالله سبحانه والله سبحانه يختار القلب الذي يصلح ان يكون آنية له في ارضه فهل اختارك ربك يا صاحب القلب اعادة نظر يا صاحبي كيف تتعامل مع ما حولك من أحداث تحتاج إعادة نظر لرد فعلك ومدى رضاك أو سخطك، وأيضا مدى معاملتك لغيرك فعش بقلبك مع الرقيب فعندما تتكلم بلسانك تذكر المحصي وتحرك بقدميك وتذكر الهادي وهنا تدرك قلبك أعلى طاعة أم على معصية تقدمت أم تأخرت فهمت ام جهلت أربع عيون ومن هنا ينادي الإمام مجاهد إمام أهل التفسير لكل إنسان أربع عيون عينان في الرأس وعينان في القلب أما التي في الرأس تنظر بها إلى الدنيا وشهواتها والتي في القلب تنظر به ما لأمر الآخرة فأخبرني عن اخبار قلبك مع ربك وما اخبار عيني قلبك هل مفتوحتان أم مغلقتان ترى ببصيرة أم عليه ما غشاوة من الدنيا وظلام اللهفة عليها ما نخافه ونخشى أكثر فساد القلب من تخليط العين وإطلاقها في النظر للمحرمات ولأننا نخشى الطبع على القلب من كثرة المعاصي والذنوب والتهام الدنيا وشهواتها لقلبك والطبع على القلب أي لا يرى القلب رسائل ربه ولا يفهم لماذا تمر به هذه الأحداث فإذا فقد أحدهم إحدى عينيه تتأزم حياته وربما يكره نفسه وأيامه ومنا من فقد عيني قلبه ولكنه لا يهتم ولا تفرق عنده المسألة حكمة مانعة وهنا جاءت الحكمة متى رزقك الله الطاعة والغنى عنه بها؟ فعلم أنه قد أسبق عليك نعمة ظاهرة وباطنة أي إذا رزقك الله الطاعة وعملت الخير وصليت وصمت وقرأت القرآن وأتقنت عملك وأحسنت معاملة غيرك وسعدت الفقير والمحتاج فالله أغنى قلبك بطاعته ولكن هل استغنيت بتلك الطاعة عن ربك؟ أم أن طاعتك في عينيك صغيرة لا تراها وتشعر أنك ما فعلت شيئا والله أكرمك بها وتذكرك بتلك الطاعة فتعلق قلبك بالله وحده تفرح بطاعته وتسعد بها ولكنك لا تعتمد عليها بل تعتمد على الله الواحد أما لو انشغل قلبك بالطاعة نفسها وفقط فتلك هي المشكلة إنك تعلقت بحركات جوارح بين قيام وركوع أو صيام وزكاه وفقط ومثال ذلك من يصلي ركعتين ثم يدعو ربه وهو يظن أن الله سيستجيب له وداخل قلبه أن الله سيستجيب لي لأنني صليت ركعتين أو صمت يومين وكأنك دفعت مقدما تنتظر بعده المقابل أما إذا لم يستجب الله له يقول لقد صليت ودعوت ولم يستجب لي فهذا اعتمد على الركعتين والتسبيحتين والدعوتين ولم يعتمد على الله اما لو كنت عاصيا مقصرا ودعوت الله فتيقن أنه ان شاء الله سيستجيب لك معتمدا بقلبك عليه سبحانه وليس على عمل قدمته او ركعتين صليتهما أو يومين صمتهما أو دعوتين دعوتهما القلب دائما بين امرين القلب يترنح دائما بين نعمه وبلاء بين شكر وبين صبر أو بين جحود وصخطة فتتعامل مع النعم بالشكر وتتعامل مع الابتلاء بالصبر هذه هي القلوب الربانية التي نبحث عنها ونفتش عليها فكر في قلبك فيا أخانا فكر في قلبك فمنا من هو مغمور بالنعم ولكنه معدوم الشكر ولا عجب ممن ترك الشكر أما العجب من يصرف النعم في شراء المعاصي والشهوات فباع قلبه لنظرة حرام ضيعت حلاوة الإيمان ومن باع قلبه مقابل تدخين أو إدمان أو رشوة أو ربا فضاع من قلبه نور البصيرة فنعدم الحال الرباني للقلب فصارت أموره متضاربة وأحواله متفرقة وأحلامه مشتته ويضرب الأخماس بالأسداس ولو راجع قلبه وتأمل حاله لفهم المعنى وحل اللغز وأكمل الكلمات المتقاطعة فكانت تقول من لم يعرف قلبه لن يعرف ربه ومن لم يعرف ربه ضاعت منه أحلامه وسرقته دنياه وتخلت عنه آخرته والقرآن اعلنها يقول تبارك وتعالى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 كيف ترى الدنيا ورزقها وهل ترى ربك في كل شيء ولهم آذان لا يسمعون بها وكأنهم لا يسمعون للموعظة ولا تؤثر بهم الآية ولا تنفعهم الذكرى رباني أم شيطاني وسبحان الله يرزقنا العنب فأحدنا يملك القلب الرباني يعلم أنه من صنع صانعه ومن قدرة خالقه فيأكله فاكهة حلوة فيتعرف على الله بنعمه ويذكر نعيم الجنة وآخر نسميه صاحب القلب الشيطاني أخذ العنب فعصره وجعله خمرا فغط عقله وأضاع قلبه ومن يضلل الله فما له من هاد النبضة الثانية القلب موضع نظر الرب ينظر إلى قلوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صحيح ونظر الرب له صفتان النظرة الأولى صفة التشريف أن الله سبحانه وتعالى نظر إلينا نظرة تشريف النظرة الثانية نظرة إحصاء كما قال تعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وإذا قمنا الآن بهذا الاختبار والآن كل واحد منا يفكر معنا ويسأل نفسه إذا اطلع الله سبحانه على قلبي الان ماذا سيرى فيه؟ وماذا يحويه قلبي؟ وما نسبة حب الله في قلبي؟ وما مقدار تعظيم الله في قلبي؟ استفهامات. يا ترى أقلبي مليء بالخير ونية صالحة وقلبي عامر بذكر الله سبحانه أم أنوي المعصية أم أبغي هذا المال الحرام أم ما زلت على عقوق أبي وأمي وعدم إقان عملي و... واخر ينوي أن يخرج مع أصحابه ليلا ليفعلوا كذا وكذا وهذه تكلم من الشباب من لا يحل لها وهذا يضع صورا على تليفونه المحمول وآخر على النت يتقلب بين صفحات الإباحيات يا من يهفو وينسى الملك قد ضبط فمحو باعترافك قبح اقترافك واكتب بتوبتك صفحة جديدة لحياتك وأصحاب القلب الرباني حال مختلف فهم على الطاعة مجتمعون وعلى أهدافهم ساعون وعلى إصلاح الأخلاق مثابرون وعلى نهضة الأمة مشاركون وعلى الخير مستمرون هل وجدتها اعلموا أصحابي لأن الأنفاس تسلب ودقات القلب معدودة فالواحد منا يظل يبحث في حياته كلها عن نظرة رحمة واحدة من ربه وهذه النظرة وحدها تكفي لنيل العتق من النار والنجاة من العذاب ورضا الله والبركة في الرزق والأولاد والسعادة في الدنيا قبل الآخرة ابحث عن هذه النظرة وأنت تقرأ القرآن أو وأنت تسبح او وأنت تعمل في شركتك أو وأنت تفكر في مصلحة الأمة أو وأنت تبر أهلك أو وأنت تساعد غيرك أو وأنت ساجد أو وأنت تعتمر فالقلوب متقلبة فليت شعري ما الذي يقول إليه الأمر؟ طهارة القلب تلك النظرة التي تحرر القلب من رق الدنيا إلى ساعة الآخرة ومن ضيق المعصية إلى فسحة الطاعه ومن هم التفكير والانشغال إلى راحة البال وطهارة القلب ولهذا يقول الله في سورة المائدة على أناس غضب عليهم ولم يقبل أعمالهم فيصفهم الله لنا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي تخيلوا هذه النظرة، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فلم تقبل العبادة، ولم تصح المعاملات، ولم تصلح قلوبهم لنظرة من الله، فكانت القلوب قاسية تفتقد الحس الرباني والوعي الإيماني، فقال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويقول ابن القيم: إن النار لم تخلق إلا لتذيب القلب القاسي أما القلب الرباني حين يمر عليه ذكر الله فالإحساس مختلف والشعور ممتع والقلب خاشع ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وعندما تكون هناك قلوب لا تتأثر بالآيات ولا تتدبر العظات ولا تتأمل الكلمات فتلك هي المشكلة وهذه هي المعضلة والبحث عن علاجها واجب التنفيذ دون استئناف حقيقة علمية وهناك حقيقة علمية تقول القلب هو موطن الصدق أما موطن الكذب يكون في الدماغ ولذلك جعل الله عز وجل الرأس موضع الكذب فقال تعالى ناصية كاذبة خاطئة أما موضع الصدق ففي القلب رضينا برسول الله عن أبي سعيد الخدري قال لما اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطي من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الغنائم الذي أصبت فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا قال صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له اهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قال بلغتني عنكم وجد وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى الله ورسوله آمن وأفضل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 أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وأكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لو الهجرة لكنت امرأا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا رواه الإمام أحمد وقال شعيب الارنوط اسناده حسن فالله عز وجل اختبر قلوبهم فكانت النتائج حبهم لله ولرسوله فنظر إليها الرب سبحانه ومن ثم كانت نظره الرحمة حكم للقلوب وما أروع ما قاله وهب بن منبه عندما صاحب الناس وعجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد فالإنسان قد يهتم بما يعتريه من علل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 ما كانوا يعملون احذر اللص هذا سهل بن عبد الله لما سأله رجل فقال دخل اللص بيتي وأخذ متاعي فقال له اشكر الله لو دخل الشيطان قلبك فأخذ إيمانك ماذا كنت تصنع استبيان يا سادة كم من موقف حدث لك في حياتك نلتبه نظرة رحمة كم من ركعة تشعر أنك نلت بها القبول؟ كم من عمرة أحسست فيها بنظرة بالود مع الله؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فالله يختبر القلوب هل ستكون غافلة أم واعيه قاسية أم ذاكرة؟ ولذلك حينما اتى أحد الصحابة ويقول متى الساعة؟ فيكون الرد ماذا اعددت لها؟ فيقول ما أعددت لها من صيام ولا قيام ولكني أحب الله ورسوله فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت لماذا هذا الجواب؟ لأن القلب حينما يحب الصالحين ويتأثر بهم ويشرب من سلوكهم ويقتدي بهم فتكون نظرة الرحمة من حقهم جزاء وفاقا من ربهم وربما ينال واحد مقصر هذه النظرة بحضور درس علم أو بكلمة طيبة أو بدمعة من خشية الله في جوف الله أو قول الحق أو إتقان العمل فلا تستصغر عملك ولا تحقر ما تفعل أنت مع القوم لا يشقى جليسهم وتذكر دوما أن الله عز وجل يقول واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور النبضه الثالثة خطوات القلب أغلى وأثمن الأغلى دائما يقول ابن الجوزي انبعاث الجوارح في العمل دليل على قوة العلم بالأجر نعم خطوات القلب أغلى في الحسنات وأثمن في الثواب وأقوى في الخير وأقرب للقبول فالرجل يبدأ بالتحرك فيموت في مكانه فأول ما مات الرجل أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ففهم الصحابة أن الرجل في النار ولكن يكون الجواب مختلفا لأن لقيت الملائكة تدس له في فمه من ثمار الجنة لأنه مات جائعا نعم نظر الله لقلبه فوجد قلبه تحرك بحبه وأقبل على ربه وصدق ربه فصدق الله معه وأدخله الجنة قاتل الماء رجل قتل ماءة نفس ونحن على دراية بقضيته بأن قتل تسعا وتسعين نفسا ثم بحث عن التوبة فلم يأذن له من سأل فأكمل به الماء وذهب لآخر فنصحه بهجر أرض السوء والإقبال على أرض الخير بمكان آخر فأتاه حتفه أثناء الطريق واختصمت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فلم يقدم لنفسه حسنة بل قدم قتل مئة نفسه فكان الحكم إلى أي الأرضين أقرب فقيست المسافة فأمر الله الأرض الطيبة لتقترب والخبيث بالابتعاد فصافحته ملائكة الرحمة وهنا تحكي القصة عن التوبة ولكن السؤال هل تاب الرجل؟ أم أنه لم ييأس ممن أقعد همته بأن ليس له توبة؟ ولكنه ظل يبحث عن مخرج حتى جاءته البشرة بأن الباب مفتوح فهذا الرجل لديه حسن ظن بربه فاق كل الحدود أن الله سيقبله وسيتفضل عليه برحمته وأخذ خطوة صادقة من قلبه اطلع الله عليها فتفضل بالقبول وهذا صاحبي يصلي معي فربما أنال أنا خمس حسنات وآخر ألف وثالث مليون والفرق هو القلب وصدقه وخشوعه ولذلك فكر في قلبك لأن خطوات القلب أقوى وأهم فتزيد وتتضاعف من ثوابك وأذكركم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أيتها القلوب الربانيه تأملي حال بلال بن رباح حين موته وتقول زوجته وكرباه فيلغي بلال قولها بكلماته وطرباه غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه لأن بلال علم أن الإمام لا ينسى المؤذن فمزج بقلبه بين كربة الموت والفراق مع حبيب قلبه محمد وحلاوة اللقاء الوصية واحد استغفر بقلبك ما أتمر اثنان اقرأ الربع الأخير من سورة الزمر قررت أن أغير قلبي لأن سعادتي في طاعة ربي وراحة قلبي في الوقوف على بابه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قررت أن أغير قلبي لأن مهما ضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال يقول لي ربي عبدي لا تحسن قررت أن أغير قلبي بعد ظني أنه لا فائدة في قلبي ولن يقبلني ربي فناداني عبدي لا تقنط من رحمتي لهذا أنا قررت أن أغير قلبي فكم واحد منا قرر أن يغير قلبه